أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا م ر تلك آيات أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن آنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ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 أفلا تذكرون إليهم ارجعكم جميعا وعد الله حقا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 يُفَّلآيات لقَوْم عَلَون إِ فِ في اختتِلَ فيِي الَّْلِ وََّهارِ وَماَا خَلَقَ الله في السماوَات وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السماواتِ وَالأَرضلَ آيات لِقَماتَّقُون إِ الذيينَ لاَا يَجُونَ لِقأَنا وَررضُوبِ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله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 والبحر حتى اذا قتم في الفلك وجرين به بريح طيبه وجرينا به بريح طيبه وفرحوا بها جاءته هاريح عاصف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 انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وظن اهلها انهم ليلا او نهارا فجعلناها فجعلناها حصدا كالم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دال السلام ويهدي من يشاء الى صراط مست لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 سلفات وردوا الى الله مولاهم الحق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 بِأَنَّ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّكُمْ تَصْرَفُونَ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 ص الذيين كَذذب بِق إله وَما كانَوا محتدين وَإمماا نُرِيك بعب الذي نعددهُم أَنَةَ وَفك فَإِلَن مرجعهُ ثم الله شَهيد على ماَا يَفعلون وَكلُلّ عَِّ الرسون فَإذا جَرسولُهُم قض بَنهُ بِالقِصطِ وَهُم لا يظ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 هُبَيَاتًا أَوْ نَهَرًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ ثِقَالٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخلد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 مبين <تصفيق> ألا إن أولياء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 ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا نسبي الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادراكه الغرق قال امنت انه لا إله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 وإن كثيرا من الناس عن آياتنا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 بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم